الله لله الذي أنشى خلقه وبرى وقد سمى أحوال عباده غنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سكرا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه ذبيب النمل في الليل إذا سرى أحمده سبحانه فهو للحمد أهل وأشكره جل وعلا على ما يسر لنا من هذا الاجتماع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 ثم التفت إليه عمر رضي الله تعالى عنه فإذا صورته حسنة وإذا شعره قد انتهن وصار لامعا وإذا وجهه قد ذهبت عنه غبرته سلفت إليه وقال يا بني إني والله لا أرى شعرك قد أخل من زيت المسلمين بغير عوض والله لا تدفعن ثمنه قال الغلام يا أبدي من أين أدفع ثمنه قال والله لا قال من أين يا أبدي قال والله ما يردك إلا الحجام إلا الحلاق قال يا أبتي ما ضر هذا المسلمين قال والله ما يضرك إلى الحجام يحاسبني الله تعالى على قطره وقطرتي من الزيت قد أخذتها بغير عوض أن كنت ولد الخليفة يقول يعني لأنك ولد الخليفة ليش هؤلاء الأيتام الذين ينظرون إلينا ما فعلوا فعلك ولا جرأوا كما جرأت والله ما يردك إلى الحجام ثم مضى بولده إلى الحجام أعني الحلاق ثم حلق رأسه كله خشية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 لما انتهت الفتنة أرسل إليه المتوكل ببعض الهدايا أرسل إليه شيئا من الملابس وشيئا من الزيت وشيئا من الشراب والطعام وغير ذلك والكتاب وغير ذلك مما يتمتع به الناس فلما أرسله إليه وأدخله إليه الرسل رآه أحمد بن حنبل أبو عبد الله ثم لما رآه قال لهم من الذي أرسله قالوا الذي أرسله هو الخليفة قال او قد جاءكم مني كتاب جاءكم مني احد يطلب اني اريد كتاء او اريد ملابس او طعام او شراب قالوا لا والله ما وصلنا منك كتاب لكن الخليفة ارسلها اليك ابتداءا يعني هدية اليك فقال سبحان الله قولوا له جزاك الله خيرا واردوها اليك فكان من الموجودين ابنه عبد الله قال يا ابتي اما ترى حال اخواني اما ترى حاجتنا اما ترى مسكنتنا قال والله ما يبقى في البيت منها شيء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 فطوال هذه السنة هل جعت يعني جعت ما وجدت طعام تأكله قال لا كنت أجد أي شيء أل أجدني مرة من مرة تمر أو أجد خبز أو شيء فآكله قال طوال هذه السنة أو قد عطشت ما وجدت شراب تشرب قال لا يا أبتي قال فطوال هذه السنة هل مشيت عاريا في الطريق ما وجدت لباسا تلبسه قال لا يا أبتي والله لقد كنت كافيا فقال يا بنيا إنما هو طعام دون طعام. هذا يتعشى على انفطح، وهذا يتعشى على فول وقطع ثمنه ثلاث ريال، وهذا كسرعمية ريال. هذا يتغدى على شيء بخمس مئة ريال، ولا يشرب له عصير بعشر ريال، ولا خمستعشر ريال. وهذا يوقفنا عند براد ماستير يملأ الكأس، يملأ بطنه بالماء. إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس. هذا يلبسه بمائتين، وهذا يلبسه بعشر ريال أو عشرين.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 أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. لما ترجم له الإمام الذهبي قال كان إمام الحرمين إذا ناظر أو حدث يرتج عليه أحياناً يعني يلتبس عليه الكلام أحياناً أو كان إذا خطب أحياناً تلتبس عليه بعض الكلمات ويبدأ يتأث أو يفأث أو نحو ذلك بحيث أن الكلام يحتبس في يحتبس في فمه على لسانه فما يستطيع أن يبلغه للناس فكان يقول للناس إذا احتبث الكلام في لسانه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 يمنع أمي أن يرضعني غيرها يقول لا يرضع الولد إلا أنت لأني أثق بأنك تأكلين حلالا وتشربين حراما حلالا وتلبسين حلالا أما غيرك فلا أدري ما يطعمها زوجها أو أولادها أو نحو ذلك فكان يقول لأمي انتبهي لا يطعم الولد ولا يسقي الولد ولا يرضع الولد غيرك قال ففي يوم من الأيام دخلت أمي إلى داخل البيت وكنت أنا في الصالة قال ف.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 وأدخل أصبعه في حلقي انظر إلى الحر أدخل أصبعه في حلقي حتى ما في بطني ثم قال أنت جارية لجيراننا وكلك ملك لهم وما في لبن ثديك يقول ما في لبن السدي الذي أرضعته الولد هل نرضع الولد من لبن ثدي جاريتكم أم لا فما يجوز أن نأخذ بغير إذن يقول وضع أصبع في حلقي حتى تقياته ثم إنني جعلني أبي على هذا الحال عند أمي قال فوالله حدثني أبي بذلك ووالله ما أرى هذا الذي يصيبني ما أرى هذا الذي يصيبني من التلكئ في الكلام أو من أن يرتج علي ويغلق علي بالكلام الكلام أحيانا إلا بسبب تلك الربعة وروي ذلك أيضا ذكره في الأشباه والنظائر لما ترجم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر أيضا بأنه كان يرتج عليه أحيانا أعني أنه كان يغلق عليه في الكلام أحيانا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 أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس لما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال الله ويصنع الفلك وكلما مرع إلى آخر الآيات في سورة هود ذكر الله تعالى أنه صنع الحود وأن الله تعالى قد وعد نوحا قال إنه سوف ينجيه وينجي أهله إلا امرأتك امرأتك هذه يا نوح إنها من الظالمين ومن الفاسقين والفاسدين وكانت من الكافرين هذه المرأة زوجتك ما عندنا واسطة رب العالمين ما عنده واسطة في مثل هذه الأمور إن كان هذا كافرا وذاكا مسلما فما ينفى فما ينتفع بذلك كما قال عز وجل وما فما تنفعهم شفاعة الشافعين عن الكافرين الشاهد أن الله تعالى قد وعى نوحا أن ينجو وهو وأهله وأن ينجو أهله إلا زوجته ما تنجو فلما تراطمت الأمواج سلفة نوح عليه السلام ينظر فإذا بأولاده معه إلا زوجة الثغرة زوجتي انتهى الموضوع قد أخبرني الله تعالى أنها من المهلكين لكن ابني الآن يتلاطم تتلاطم به الأموات فنادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوينا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال الله وحال بينهم الموج فكان من المبرقين ثم حكى الله تعالى بقية الخبر في ذلك وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماو أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وستوى على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين نوح عليه السلام يعلم لماذا غرقت زوجته وذكر الله تعالى خبرها في سورة أخرى لما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا مثل الذين آمنوا ثم قال عز وجل بعد ذلك وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة من النبي الثاني وامرأة لوح هذين كلاهما زوجة هذان النبيان كلاهما زوجتهما ممن أهلك فنوح عليه السلام أمر زوجته منتهي فلما رأى ولده قد غرق نادى, نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي الله عز وجل لننجي أنك وأهلك وعده بذلك قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وعد لما وعده أن ينجي أهله وإن وعدك الحق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 تأثر كفر الأم بأن أصبح بعض الأولاد كافرا فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي ذكروا أن أم أنسى بن رضي الله تعالى عنه كانت تهز ولدها في حضنها وترضعه فكانت تلقنه وهو صغير وهو صغير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 في حضني الآن في المهد أعدته لأمر لا تعلمه أن فلما كبر رضي الله تعالى عنه انا بن مالك وأصبح يعي ذهبت به أمه وأصبح صبياً يعي ذهبت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان منها ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أن أصبح خادماً ثم أصبح من علماء الأمة وأصبح راوية الإسلام بل بلغ أولاده كما ذكر الذهبي في سير علام النبلة لما ترجم له قال قد بلغ أولاده أكثر من مئة وعمر هو أكثر من مئة وذكر مما أعطاه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا فقال اللهم بارك له في ماله وكسر ولده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتأملوا أيها الأخوة الكرام كيف كان أولئك يحرثون على مثل هذا لذا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 قال فما حق الولد على أبيه؟ قال عمر ثلاث. حق الولد على أبيه ثلاث. قال ما هي؟ قال أن يحتن اختيار أمه. ما يقصد من يعني ممن عرفت بالفسق أو الفجور أو تكون يعني عليها مخالفات شرعية ونحو ذلك فإن الولد سيكون ولدها وينسب إلى أخواله. قال يا أمير المؤمنين ما هي الحقوق؟ قال الأول أذ... الأول أن يحتن اختيار أمه. قال والثاني.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 يقول ولت من هذه الأمة وهما ودها أنها حملت ويوم أنها جابت ورطبت فتماه جعل حتى ما سمات من حسن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا محمد أو عبد العزيز قال فتماني جعلاء ووالله ما حفظني من القرآن آية فقال عمر للأب اذهب ولا أراك فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق يقول الخطأ الأول أصلا ما ابن هذا الولد الذي نحن ننومه الآن إن الخطأ الأول أصلا من أنت لأنك لم تحسن معاملة ولدك منذ أن كان صغيرا ولم تفكر فيما يقع لولدك بعد ذلك يحدثني أحد الأقوى قبل فترة بسيطة أحد الأخوة الضباط من حفظة كتاب الله عز وجل كان زارني في المنزل تعين في أحد مناطق المملكة فكان سار شيء من الموضوع بيني وبينه على تربية الأولاد وبر الولدين نحو ذلك فقال اسمع مني الحكاية التي وقفت عليها بنفسي قلتها فقال أنا في مدينة كذا وحدثني بسم المدينة قال كان هناك رجل عنده أولاد أكبر أولاده في الثانوية يعني عمره قرابة 17 سنة 18 سنة يقول فكان الأب مهم الولد وهمه أن الولد يذهب الصباح إلى المدرسة ويأتي الظهر ماذا أخذت المدرسة وأنت ناجح نجحت من أول ثانوي إلى ثاني ثانوي من ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي خلاص التربية معناها صح هذا الذي يقولنا طيب الولد ما يصلي الفجر يا يا يا ايها الاب ابنك ما يصلي الفجر مع المسلمين يعني بهذه الله يا ابن الناس ولدك ما يصلي العصر مع المسلمين بهذه الله ولدك يلعب كورة المغرب ولا يصلي مع المسلمين بهذه الله لكن لو قال ترى ولدك ما داوم يومين في المدرسة قعد ينتفض قال وشوله ما داوم وش اللي جاية وين يروح حتى ما صدقته حتى ما وزع الشهادات الشاهد يقول لي الاخ هذا يقول فلولد من شده اهمال ابي تعرفناه على بعض صحبة سيئة ويعني بعض الشلل الفاتدة يقول ثم وقع في الدخان وبدأ يدخن ولا أدري هل أبوه علم بذلك أم لم يعلم لكن الأب قد أهمل ذلك وترك الولد شباب بهديها الله يقول ثم شيئا فشيئا وقع الولد في ما هو أعظم من ذلك وقع في الحشيش الشاهد يقول ولا أدري هل الأب عرف بذلك أم لم يعرف لكنه أيضا سكت عن هذا ومشت الأمور الولد السابق يأخذ من أبيه الشهر 50 ريال 60 ريال وتكفيه طوال الشهر مسألة يعني اشتريلة يعني في المدرسة خبزة أو سندويش أو نحو ذلك وينتهي الموضوع 60 ريال 7 ريال تكفيه في الشهر الآن ما تكفيه 70 ولا 80 ولا 100 ولا 200 بدأ يأخذ من أمه 50 ريال ويأخذ من أخي 50 ويسرق من أبيه 100 يا الله يكفيه 1000 و12 في الشهر الأب شعر بذلك وبدأ يشد عليه في إعطائه المال ويا ولد جلس يا ولد ماذا تفعل يوم من الأيام جلس هذا الولد مع أصحابه الذين يؤذونه إلى شر أزاء فقال له قائل منهم يا فلان أنت تعبتنا كل يوم سلفوني سلفوني ترى أنت ما عاد حنا كل يوم سلفك سلفك ما حنا بمسلفينك قال طيب ماذا أفعل أنا أبي ما يعطيني فلوس ولا والله إني أسرق أحيانا من أمي ومن خواتي من كذا فقال له أشقائهم أنت يا فلان أبوك عنده فلوس كثير وأبقى ما ما يقول أبوك عنده فلوس كثير وأبقى ما ما قال يعني وش وش قصدك أقتل أبوي لو أقتل لو قتلت والدي متكاثرني الحكومة وقتلتني قال لا لا في غبي سأقتل تاخذه فطعنا السكين ولا المسدس أعلن القتل مصنع ضع له سهم ثم في طعام ولا شراب ولا أعمل له أي شيء بحيث أن والدك يموت ولا يعلم أنه كانت اللي قتلته الولد وقع الأمر في نفسه وقد نزعت من نفسه خشية الله تعالى لكنه بدأ يترقب مثل الوقت المناسب لذلك يوم من الأيام تعطل الكهرب عندهم في البيت جاء الأب وطف العداد وفك بعض الأفياش وبعض الأسلاك من الجدار وبدأ يجرح الأسلاك ويقطع عن ويشتغل بيديه ونحو ذلك استغل الولد الفرصة وراح وشغل العدات والله يحدثني الضابط بنفسه يقول شغل العدات الكهرب شال الشاي فوق وفربه في الأرض أصيب بي ما مات لكن أصيب بي جلقه وأصيب بي شلل مصي وأصيب في العينين. مشاكل كثيرة لكنه ما مات حملوه وذهبوا به إلى المستشفى وجلس في الانعاش طبعا يعني يعموا على الشرطة وكذا أن أحد الأطفال شغل عداد أن الأبن سيطفي العداد المهم أنه ما حول ابن الشرطة وجلت ثلين عاش قرابة شهر أو شهر ونصر ثم خرج أصلح الذي يذهب به إلى المستشفى ويعود لأجل علاج طبيعي كان يأخذه وبعض أنواع العلاج الذي يذهب به ويعود هذا الولد فتعبت اليوم عندي موعد في الليل عندي موعد وغدا الصباح عندي موعد وعقب العصر عندي موعد قال الولد في نفسها الآن أنا مليت من الشايب وهو طيب ما فيه إلا العافية بعد يجي هالمرض هذا المهم فوقع في نفسه إنه ينهي الشايب هذا إنه يقتله يوم من الأيام ذهب بأبيه إلى المستشفى ثم بعد ما كشف عليها الطبيب أعطاه ورقه وقفة طبية لقطرة للعينين قال للولد هذه القطرة اشتريها من الصيدلية وتقطر في عين والدك قبل تأتوني بربع ساعة حتى تتوسع حتقة العين ونستطيع أن نبحث صحصا جيد قال ولا طيب أخذ الورقة وضعها, وضعها في جيبه ثم أركب والده وذهبوا إلى المنزل وضع والده في المنزل وذهب إلى الصيدلية واشترى هذه القطرة في القارورة الزجاج ثم فرغ الذي فيها ووضع مكانه أسيد تعرفون أسيد. الأسيد الأسيد ماء مثل الماء لو, لو وضعته لو طببت منها على أفتعك تقطع. ما بقي شيء فيه يعني خاصة إذا كان مركز غير مخصف ما يتقطع اللحم فقط يتقطع العظم يعني ينتهي له صبع. الأسيد يستعملونها كرامكم الله في المجاري لو يقع ما يقع في المجاري ويصبون عليه أسيد قطع ما بقي إلى المهم وضع مكانه أسيد بحذرته مساحة وحطها في وضعها في هذه الكيس الخاصة بالصيدلية ثم حملها معه وأركب والده قال الله سرى تأخرنا على المستشفى بصرعه ركب معه الشاهد ما يدري لما وصلوا عند قال الولد لابيه يا أبتي أنا الطبيب عطاني قطرها قطرها في عينك وأنا نسيت ويقول لازم تقطرونها قطرها بعشر دقائق ونسيت قطر في البيت الشايب ما يدري قال عجلة قبل لا تولع الإشارة بسرعة عجل قطر بس عشان يعني انلحق إن الحدقة تتوسع قليلا فخفض رأسه قربه إلى ولده وفتح عينيه الولد فتح العلبة ثم صب في هذه العين والنصف الثاني في الأخرى هذا غير ما تناثر على الوجه المهم أن هذا الذي حصل ثم إن الأب لما وجد ذلك بدأ سكرات الموت بدأ يضرب يمين ويسار ولعت الإشارة عشق الولد بالأول ومشى يحترش الشاي بموت. بدأ يضرب بيديه يمين ويسار يمين ويسار ويحتضر والولد يمشي بالسيارة حتى وقعت يده على مقبض الباب فتح الباب وطب من السيارة على مقدم سيارة أخرى نسجعة فإذا هو تحت الكفرات مكسر وميت الولد وقف السيارة و... يعني ويعمل نفسه هني ما دريت وإن الأب أتاح له افترية وكذا يعني يدور لعذر يخارج من الموضوع لكن بعد ما حبط معه هو يعني شد عليه شوي في التحقيق عثرت بكل شيء وحكم عليه الشقيقة ولا أدري حد في الحكم ولا الشاهد من هذا يا إخوان الخطأ الأول لا شك أنه من الوالد والله يا إخوان لو كان الأب لو كان هذا الأب قد سجل ولده لما كان في الابتدائي مثلاً لو كان قد سجل في لحلقة تحفيظ قرآن ثم اهتم انه يوراطق الصالحين ثم اهتم ان ولده مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر الولد عمره عشر سنوات معناته يقوم من النوم يصلي معي في المسجد الفجر اذا تربى الولد يا اخوان على هذا منذ ان كان صغيرا فليبشر الاب بالبر اولا في حياته وليبشر بالخير بعدما مات. تدرون كيف يبشر بالخير بعدما مات؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا يرفع في الجنة درجات فيقول يا ربي بما رفعتني هذه الدرجات وما عندي عمل يبلغني إياها يقول ما عندي عمل صالح يبلغني هالدرجة الرفيعة فيقول الله تعالى له هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك هذا إذا كان ولد صالحا أما إذا كان ولد فاسدا فإن ورثه أبوه مالا ما زاده هذا إلا عتوا ونفورا عياذا بالله مهما تلي على الولد وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا ما همه مهما تلي عليه وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين يحسانا وما ذكره الله تعالى في كثير من الآيات من بر الوالدين تجد أن الولد ما يتأثر بهذا لماذا؟ ما عنده إيمان يجعله يتأثر من الذي يضع هذا الإيمان بعد مشيئة الله تعالى وإذنه وتوفيقه الذي يزرعه في قلب هذا الولد هو ما يفعله الأب له من تحفيظه القرآن وتربيته على ذلك وغير ذلك قبل فترة كنت في مغسلة الرابوة مغسلة الراجحي فقبل الصلاة فكنت أتكلم مع الأخ المسؤول عن المغزلة فقال لي صدق يا شيخ قلت نعم قال قبل كم يوم جاءنا مجموعة جنائز أظن أن قال أربع وخمس جنائز المهم يقول فصلين عليها فخرجوا بالجنائز أهل كل جنازة يحملونها ويركبونها في الخيارة الفان هذا أو الجمس الخاص بالمغزلة يقول فكان فيه ثلاث سيارات أو أربع نتيت المهم السيارات انتهت ومشت خرج يقول يمكن خمسة شباب هذا مع لكسز وهذا مع الشبح وهذا مع مدري إيش يقول فطلعوا أمهم ميتة وحملوها وضعوها بره يدورون سيارة من يبحثون أن سيارة من السيارات ما وجدوا كل السيارات راحت المقبرة قلنا لهم طيب الله يهديكم ليش ما أتيتم معكم بجمس ولا جيب يشيلها ولا شيء قالوا والله ما ما انتبهنا وكذا طيب وش بتسوون الحين ماذا تفعلون أمكم تجلس كذا في الشمس واحد زارق يبدأ يناظرون بعض كل واحد ها ها ما نشيل ها كيف نشيلها السيارة ما تشيلوا في واحد شاء الله خير معهم قريب منهم ليس قريبا لهم لكن واقفا قريب منهم نظر قال وش المشكلة قالوا يا أخي نحن نحتاج سيارة جمس ولا لقينا سيارة قال طيب أنا معي سيارة جمس وأنا عندي شغلة بجلس في المسجد شوي أراجع قرآن ولا أتكلم مع أحد ودوا الوالدة ودفنوها وإذا خلصتوا رجعوا للسيارة فقال أكبرهم خلاص يا أحمد أنت سيد المفتاح من الشيخ إذا دفن الوالده الوالدة ترجع لها السيارة قال أحمد لا والله أنا مشغول بعد المغسلة بعد المقبرة موعد واحد قال خلاص خالد أنت جل خذ السيارة وبعد ما نت ترجع لها السيارة قال لا والله أنا مشغول بعد موعد واحد في عليا قال طيب يا عبد الله أنتج ال خذ قال لا والله أنا مشغول استفسر عليه قال بصراحة إحنا مشغولين إحنا نأخذ منك السيارة لكن إذا خلصنا بنبقها عند المقبرة محن محن بنرجعينها لك في معه من اللي ميت شغلتهم. اللي ميت يسواقهم، اللي ما يتعجود ما يعرفونها، اللي ما يتأمهم، التي طالما وضعته في حضنها وطالما سقطته من ثديها وطالما سهرت لسهره وبكت بكاء ومرضت لمرضه وطالما قامت عليه تعتنية وتحيطه وغير ذلك، ومع ذلك انظر إلى هذه النتيجة التي وجدتها في أولادهم وهي ميزة يا جماعة ميزة، ومع ذلك يتكاثر الواحد منهم على أن يحملها في سيارة ويذهب بها ما تلف نص ساعة من الوقت، لكن الأمر الأعظم من هذا. لو تسأل كل واحد من هؤلاء الأولاد كيف رشأته؟ لقال والله حنا من يوم نتغير وحن عندنا دش، من يوم نتغير وحن عندنا فيديو، وعندنا أفلام، من يوم نتغير وحن المجلات ما تطلع من بيتنا، من يوم نتغير والله ماني بحرس على الصلاة في المسجد. طيب كم تحفظ من القرآن؟ والله أحفظ الفاتحة كلها الله واحد. طيب كم تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أخذنا في البداية إن معامل بالنيات وحافظه إلى الآن. طيب وش كثر قرأت من كتب؟ ماذا حضرت محاضرات؟ ماذا فعلت وفعلت؟ تجد أنه ليس في صدره شيء من ذلك أبدا والسبب في هذا جماعه من السبب في هذا أمه وأبو لو كانت الأم حريصة وكان الأب حريصا على هذا الولد لحصل من ذلك خيرا في حياتهما وبعد مماتهما لكن لما فرطا بناء على أنهم يعني أهم شيء بس ما يرضي ولدنا أهم شيء بس الولد ما يزعل أهم شيء الولد يفرح أهم شيء الولد ينقصط فلما كان الحال على هذا انظر إلى هذه النتيجة التي أعود بالله عوجلوا بها في دنياهم قبل أن تأتيهم آخرتهم ونعجب أن الأمهات هن أكثر تأثيراً من الآباء. وذلك لكثر مناسقتهن لأولادهن. نعم الأب قد يكون أقدر في بعض الأحيان، وقد يكون الأب هو نعم له القوامة كما هي كما هو الشريعة. والأب هو الذي يصرف الأموال، والأب اللي هو الذي يفعل ويفعل. لكن اعلم. أن كيدا اهتممت بالأم فإن ذلك طريق لصلاح الأولاد. يحدثني أحد الأخوة الكرام قبل فترة يقول كنت راكب مع شخص سيارته في, في جده يقول فركبنا كبري. يقول معنا اثنين من معنا اثنين من أولاد. يقول هذا الشخص غير ملتزم والأولاد معنا. يقول فركبنا على كبري فلما ركبنا فوقه بدأ الأولاد يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلوا نظرت أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فكان إذا على شرفاً كبر وإذا نزل وادياً سبح يقول فالأولاد فاهمين أن دائما إذا كنا في سفر أو في المدينة إذا رقينا على شيء ارتفعنا نكبر يقول فبدوا يكبرون التفت على أبيهم يقول يا فلان يعني الله يوفقك ما عندك طلب علم ولا أنت بحول ال... من تبحول الالتزام ما شاء الله وعيالك يطبقون مثل هذه السنن ما شاء الله عليك في الله خير وش هالحرص هذا قال والله يا شيخ موهبنا هذه أمهم الله تزوجها غير عندي عندي زوجة كسوة كبيرة كامنة. قال وشلون؟ قال تحفظهم ماذا يقولون قبل النوم ماذا يقولون بعد النوم ماذا يقول قبل الطعام ماذا يقول بعد الطعام ماذا يقول قبل دخول الخلاء ماذا يقول بعد دخول الخلاء ماذا يقول كذا ماذا يقول كذا يقول صاحبنا يقول تصدق إن زوجتي هالي لها طريقة عجيبة حتى في تأديبهم. قالها ما هي هذه الطريقة؟ قال إذا كانوا في البيت ثم وقع بينهم خصومة ولا شجار. فتلفظ أحدهما على الآخر بلص، لو قال للآخر يا كذا أو مثلا عبارة سيئة أو قبيحة ذيها، تناديه الأم تقول تعال يا عبد الله أو تعال يا محمد يأتينيها وتطجيني تقول لا ملكا جدك، لكن أنت من تحب أكثر؟ ولد تغير أربع سنين وخمسين، من تحب أكثر؟ ربي ولا تحب بليس؟ كلها والله أنا أحب ربي، صيب أنت الحين تراك صديق بليس من تصدق ربي؟ ليش أنا صديق بليس؟ لأنك تقول كلام مخ، اللي يقول كلام مخ ذي هذا صديق بليس. طيب وشلون ابليس تقول له ابليس الحين ترى جالس على الارض هره على الارض يضحك ويكثر مبسوط على هالكلمة اللي انت قلتها يقول طيب وش اسوي عشان ابليس يبكي وش اسوي عشان يغضب ربي طالح ولد صغير فتقول له امه راح تستقبل القبلة ويجلس يسافر الله مئة مرة يقول يعني اذا قلت كذا ابليس يقدر يصيح تقول نعم اذا قلت كذا يصيح ابليس يروح البزير الصغير عند القبلة ويقعد سافر الله استغفرها يمه خلاص تقول له باقي 50 سافر الله صافر. صافر. خلاص يقول باقي تلات طعاش الله صافر الله صح. خلاص تقول الحين كملت مية يقول الحين بليس وش يسوي تقول بليس الحين جالس ممبطح على بطنه يبكي يقول والله لا أزيد بكاء صافر الله صافر الله صح. يبدأ يزود شوي مية مية وعشرة ميتين حتى يزيد بكاء طبعا مثل هذا إذا نشأ الولد على مثل هذه نشأ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 قد غرس في طدره منذ أن كان صغيرًا محبَّة والديه لأن محبَّة الوالدين هي محبَّةٌ من محبَّة الله عز وجل إذ أن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك فهذه المساء الأي الكرام إذا انتبهنا إليها علمنا أن حِرص السلف رحمهم الله تعالى على ما يفعلون بأولادهم لم يأتي من فراغ ما كانوا يغرسونه في أولادهم وما كانوا يحفظونه لهم حتى إنك إذا قرأت في سيرهم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 يطعمهم به طوال يومهم. تقف له ابنته عند الباب. انظر هذه البنت التي تربت تربية حسنة صحيحة إسلامية. تقف له ابنته عند الباب. فتقول له يا أبتي اتق الله فينا. فإن يعني اتق الله تكتسب وتطعمنا. فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحراق. تقول يا أبتي اتق الله فينا. فإن نصبر على الجوع، ما هي مشكلة؟ اليوم ما لنا ثمان تغدة ولا نتعشى ولا نفطر، نصبر. نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام. فكان يخرج ثم يكتسب يكتسب لأهله بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا ذكر أمر له تعلق في الإنسان في مرحلتين من مراحل حياته في مرحلة رضاعه لما كان في المهدي صبية وفي مرحلة لما لما صار كبيرا عاقلا مدركا فقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الرجل يطيل السفر أشعد أخبر أخبر يرفع يديه إلى السماء المسافر دعوته مستجابة والرجل إذا كان في مسغبة وحاجة شديدة كان أهلاً أن يستجاب له ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب طيب ليش ما يستجاب له هل سرق من أحد ولا قتل أحد من الناس أو فعل أو فعل اسمع السبب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 اللي غذاه أباه لما كان الولد صغيرا يطعمه ويصيبي أموالاً محرمة وأموال مشتبهها وعصيمة ما يدريه من حلال ولا من حرام يأتي له بلحم يأتي له بدجاج يمل بطون أولاده ما يتأكد حلال حرام على الشريعة مهيب على الشريعة ما همه فقال صلى الله عليه وسلم وغذية بالحرام ثم قال فأنا يستجاب لذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول كيف يستجاب لهذا وهو إنما نبت هذا الجسد إنما أكل بالحرام وشرب بالحرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل أب من أن يضيع من يعول فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يثمن أن يضيع من يعول الآن يا جماعة لو رأينا أبا أو أما أخذ طفلهما مثلا جاء الولد سيذهب إلى المدرسة الصباح قال يعني يعطوني فطور قالت الأم ما في فطور يا يمّا عطيني فطور خدّت الولد وعضت عطت الكف على وجهه ضربته كفّا على وجهه ثم أخرجته من البيت قالت يالله المدرسة ذهب إلى المدرسة جاء طيب عطيني ريال اشتري لي سندويش ولا قبّة قالت ما في ريال ذهب فلما جاء الولد الظهر ظهر جائع هلك من الجوع ضرب الباب ضرب الباب يا يمّا يفتح يفتح فتحت قالت لكن في الحوش الله لا غدا ولا عشا ولا فطور ولا تدوك شيء يا يمّا بيزبحني الجوع قالت والله ما تأكل شيء فجرت يوم جاء المغرب الولد هذا بهالك من الجوع طاح مغمى عليه خذته أمه وضعته في الشارع ألقته في الشارع يمر الناس مش فيه هذا في سرطان في سليو في مرض قالوا لا هذا جائع طيب أمه أبوه هذا بيتهم كبير وفلوسهم كثيرة وطعامهم كثير وشرابهم ليش ما يطعمونه قالوا والله ما يبغون يطعمونه خذ هذا المثال وخذ مثالا آخر لأبن يفصل لأثواب لأولاده أحسن الأثواب ويطعمهم أرفع وأرقى أنواع الأضخم ويشربهم أحسن أنواع الأشربة ويلبسهم أحسن الألبسة إلى غير ذلك من النعيم لكن الناس لكن الإمام يقول في المسجد ولا الضالين آمين في المغرب والولد يلعب كرة بجانب المسجد ما ما دخل يصلي الإمام يقول ولا الضالين آمين في صلاة الفجر والولد يشكر على تراشة ما قام يصلي الناس يتكلمون بكلام الحسن والولد بكلام بكلام بذيء الآن في واقع الناس يعطفون على من أكثر على الأول ولا على الثاني يا على اللي طايح جائع ولا على حضال المظل على الأول والعجيب أنهم ينكرون على الأول أكثر من الثاني يأتي هذا ويمسك والد هذا الجاع ويقول يا أخي لا تجوع ولدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفاب بالمرأة يثمن أن يضيع من يعول ترى هذا حرام الله هيديك ما يجوز ترى والله إذا ما أطعمت أولادك نشتكيك عند الشرطة أو نشتكيك عند المحكمة وتلزنك بنفقه وغير ذلك طيب يا أخي الكريم لو أن هذا الولد مات من الجوع لقل لا إن شاء الله أنه على خير وعلى أجر وبيدخل الجنة ما يستمن الجوع ما وجد أحد يطعمه بيدخل الجنة لكن لو أن الولد الثاني أهمله أبوه ثم وقع فيه محرمات أو شرب مذكرات أو أعوذ بالله وقع فيه فواحش أو في زنة أو في تذر للخارج أو في غير ذلك أين سيكون مصيره بعد وفاته إن مات على هذا عياذا بالله فهذه هي سبيل النار إلا أن يتداركه الله تعالى ويتغمده برحمته والعجيب أن الناس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 يعني إمام المسلمين ولي الأمر وهو مسؤول عن رعيته ثم ذكر الثاني فقال والأب راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ثم ذكر الأمة ثم قال بعد ذلك ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيف يثل عن رعيته يقول الله عز وجل في شأنهم وقفوهم إنهم مسؤولون يسأل ولدك ليش ما صلى الفجر ما دام أن تحكم 15 سنة تحت مسؤوليتك فوق الخمس ساعات. مساكين معك في بيتك تحت مسؤوليتك. تعال، أنت صليت الفجر نعم يا رب. صليت الفجر جلس لين الإشراف. أتبعه هل واذكر الله؟ طيب ولد ليش ما صلى الفجر؟ أنت الذي تحاسب عليه. طيب بنتك ليش ما صلت الفجر في وقتها؟ طيب يا يا ربي أنا جالس المس ذكر الله. لا تذكر الله. أرجع وأيقظهم تجلس في نافلة وتترك الواجب تخلف في المنزل. هذا ما يجوز. إلى غير ذلك من الأمور. الناس أيها الأحبة الكرام.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 لا ننكر أن المعصي أحيانا من الطرفين انظر إلى أولئك الذين يتخلفون عن الصلوات انظر إلى كذا وكذا تجد أن الأمر كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده من؟ نفسه لا على ما كان عوده أبوه إن كان أبوه والله عود على خير فهو والله الخير وإن كان الأب قد عوده على خلاف ذلك فسيكون هذا الولد على خلاف ذلك والإنسان أي ولد الكرامة إذا تصور ما أمر الله تعالى به الناس من طاعته على جميع النواحي وتعبد لله تعالى في كل ما يفعل لأهله فهو على خير جاء أحد العباد ولعله بشر الحافي جاء يوما إلى الإمام أحند وقد كان بشر هذا من أكابر الزهاد وكان يخشى أن يتزوج فينشغل عن العبادة بالزوجة والأولاد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 لولا أنك تزوجت وانشغلت للزوجة والأولاد لو أنك ما تزوجت صرت مثلي ما تزوجت وجلست تعبد وتسبح وتهلل كان يصبح ما فوقك أحد من الناس فالتفت إليه الإمام أحمد وقال او تعد عبادتك وزهدك وتعبدك أقرب إلى الله تعالى من تربية لأولادي قال نعم أنت تنشغل بأولادك يعني أخيانا ما تقوم الليل لأجل أن ولدك مريض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 يطعم إذا مرض الولد تجد أن الأب يقوم عند رأسه يمكن يبكي الأب ويقوم في نصف الليل يذهب به ويمسك به ال الطريق الطويل ويقف عند الطبيب وينفق الأربعمائة ريال والخمس ريال ولا يرجع هل ولد والله اللي في المهاد إذا كبر بيشتري لسيارة ولابني لقصر ولابن أخلي كذا وكذا كل هذا يفعله الأب تعبدا لله تعالى فيقول إن بكاء ولدي بين يديه يريد كسرة خبز أحب إلى الله تعالى من عبادتك سنة كاملة وقيامها.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 الأجر عند الله تعالى يدفع اشر ريال يشتري دفاتر لعياله يدفع خمسين ريال يشتري ملابس لبناته يحتسب هذه النفقة عند الله تعالى له بذلك صدقه يقولها الحديث في البخاري يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري لما ذكر هذا الحديث قال في هذا تنبيه على أهمية الاحتساب ان يكون الرجل فعلا يحتسب الأجر عند الله تعالى ما ينسى هذا الاحتساب ولا ينسى نية التعبد لله تعالى في كل ذلك يقول في هذا تنبيه على أهمية الاحتساب فإن بعض الناس يفعل ذلك وينسى ينسى ماذا؟ ينسى الاحتساب. الآن يا إخوان الواحد منا إذا ذهب إلى البقالة الكبيرة مثلا أو ما يسمى بالسوبر ماركت أو نحو ذلك، ثم أو ذهب إلى السوق الخضراء أو غير ذلك، ثم جاء وجمع من هالمقاضي. هذا حليب وهذا لبن وهذه حفايض للعيار الصغار وهذا خبز وهذا كذا وكذا إلى آخره وجمعوا هذه نواشف وهذا فول وهذه فاصولية ثم جاءوا حاسب ستمائة ريال ستمائة ريال يعني ثمن لشغله في الوظيفة يومين ثلاثة أيام إن كان يومين ثلاثة ريال فهي ثمن لشغله لمدة ثلاثة أيام هذه ثمنها الحين حطيتها في فاصولية وزبد ولبن وحليب وخبز وغير ذلك أنت هذا الطعام هل ستأكله لوحدك كله؟ ولا بتروحك تصبح عند المسجد لا هذا الطعام اشتريته لاجل أن يأكله أولادك طيب السؤال يا إخوان هل الواحد منا لما يدفع 600 ريال يشعر بالتعبد لله تعالى بها كما تشعر بالتعبد لما تجد لك ضعيف عند المسجد وتطلع 5 ريال وتعطيه ا ها هل يشعر الواحد بالتعبد أم أن الواحد منه يطلع البطاقة الصراف ولا يطلع الفلوس ولا يطلع كذا كم محسابك خمسين إلا خلها أربعين إلا خلها قد أربعين ثم يحاسب يستشعر في قلبه أن في هذا تعبد وتقرب إلى الله جل وعلا هذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن لو نظرنا أيها الأخوة الكرام الآن فيما أنفقنا على أولادنا لو أتينا بشخص عنده أربعين سنة كم عندك من الأولاد؟ قال والله عندي عشرة أولاد عندي مثلاً ثمانية أولاد كم أنفقت عليهم؟ قالوا حين واجد كم أنفقت؟ فلان هذا في ثالث ثانوي كم تتوقع أنفقت عليهم؟ من يوم النفي فطن أمة ذهابك بها إلى المستشفى ومجيئك ولدت وجبل حفايض وجبل حليب والله يا شيخ توقع أني أنفقت يمكن قرابة عشرين ألف ثلاثين ألف طيب وهل في ثالث متوسط والله من هيب بعيدتنا عنه يمكن بعد خمسة عشر ألف وهل في ثالث ابتدائي وهل كذا وهل كذا لو جمعتها يمكن تجد أنفق منذ أن تزوج إلى أن بلغ عمره أربعين أنفق يمكن مائتين أو ثلاثمية أو أربعمائة ألف يعني لو بنا بها مسجد لقام المسجد وأصلح فيه زاكرون ومصلون ومتعبدون لله تعالى ومع ذلك أنفقها السؤال المطروح أيها الإخوة الكرام الأخيار كم من هذه الأربعمائة ألف ريال في ميزان حسناتك آه فعلاً كم منها في ميزان حسناتك لو كنت كلما أنفقت نفقه تحتسب الأجر عند الله تعالى لصارت كأنما أنفقت أربعمائة ريال في سبيل الله تعالى صدقة على ضعيف أو كفالة ليتيم أو انفاق على أرملة أو غير ذلك من وجوه البر والخير أما إذا كان الإنسان يحاسبين مئة ريال وهنا خمسمائة وهنا أربعمائة وجاء ولد يبكي بين يديه فاعطى عشر ريال وهذا يبقى خمسة ريال ولا تخيل في نفسه أني أتعبد لله عز وجل بهذا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 الآن من كان عنده بنتين من كان عنده بنتان فأكثر هل تعبد لله عز وجل بذلك هل تعبد لله تعالى بإحسان إليهم هل يعتقد فعلا لما يجلس أن بنتي هذه وهذه بإحسان إليهم أن الآن عندي حجاب من النار أم أن الأب يرزق ببنت؟ ويقعد يتنافض يلحملت دورس يقول عسى يا ربي ما تصير بنت عسى ما تصير بنت إلا يا أخي عسى تصير بنت يقبل لك حجابي من النار إش أشعر نبتك به التعبد فإذا ولدت الأم البنت الثانية إن كان الرجل صالحاً أمثالكم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 أن يقوم في قلوبنا حتى يصبح قيامك على أولادك قيامك على بناتك انفاقك على زوجتك لها لهؤلاء الأولاد يصبح كله في ميزان حسناتك يصبح كله أجره مع أجر الصلاة مع أجر الصدقة مع أجر الجهاد في سبيل الله مع أجر الحج إلى بيت الله الحرام مع أجر العمره والطواف في الكعبة المشرفة مع أجر أمور كثيرة تفعلها إذا فتحت صحيفتك وجدت أجر الصلاة وجدت أجر إحضارك بريالين لعيالك خب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 من المجالس الخيرة الحسنة، وبالحقيقة أعتذر عليكم، أعتذر منكم إن كان الموضوع غير مكتمل، لأني لست ملقي المحاضرة، هنا أصلاً ما وضعت في الجدول، لكن تصلوا عليه ساعة خمسة ونص، قال الحق علينا الشيخ الدرعي مريض، وتعال تكفى حدثنا عن تربية الأولاد، والله ما حضرت شيئاً اليوم جلست على الكرسي وقلت اللي بيرزقني رب العالمين بيجي، فإن كان رأيتم شيئا أو كذا فلا تواخذون على ذلك، أستغفر الله تعالى أن تفقنا وياكم لكل خير، والصلاة الله على نبينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته رغم أنه كما أخبر لم يبلغ بالمحاضرة إلا متأخرا فشكر الله له وجعله في موازين حسناته أيها دفوة هناك الكثير من نسل يقول السائر فضيلة الشيخ السلام عليكم وآخرة الله وبركاته وبعد لقريب كلما نصحناه بالاهتمام بأبنائه يقول اللي هدى غيره يهديه فكيف نرد عليه لا شك أن الهداية من الله تعالى لها أسباب ولها سبل وطرق إن سلكها لإنسان تيسره ولا شك أن العبد إذا قال مثل هذا الكلام فهو يعلن عجزه عن بدل هذه الأسباب وإلا فلو مثلا أنه لم يحضر طعام لأولاده قلت له طيب أنت متى آخر مرة قضيت للعيال قال والله أنا آخر مرة قضيت لهم اليوم الصبح والله اني ب ريال رحت سوق الخضره وشريت كوسه وطماط وشريت فلفل وشريت بامية وفاصوليا وكذا والله بحول 500 ريال ثم رحت قضيت فاكهه ثم طيب وراك الله هذه تكلفه ألف ريال جالي طيب ورا ما خليت من جائعين واللي رزق غيرهم يرزقهم بيقول لك هي والله اللي صادق اللي رزق غيرهم يرزقهم لا لا والله ماني مخلي عيالي جائعين يقومون الصبح ما يلقون خبز يفطرون عليه يجيب ظهر من المدرسة جائعين هلكين ما يلقون غدا يتقدون يجي, يجي الليل ينامون جائعين لا والله طيب يا اللي يرزق غيرهم يرزقهم يقول لك لا فانظر إلى مثل احتجاج أولئك مثل هذه الفجة فقل له أيضا أنت قل الآن لهذا غيرهم يهديهم يقول لك نعم قل طيب أنا طيب لك أيضا شيء إذا جاء صلاة الفجر تعالوا أيقب أولادك للصلاة كما أنهم إذا جاعوا أعطيتهم ماند يشترون به طعاما إذا عرو أعطيتهم مالا يشترون به لباسا وغير ذلك فإذا بدل هو هذه الأسباب يسر الله تعالى الهداية لأولاده أما أن يكون الأمر كما قيل ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يلقي في مامعة المجتمع وفي ضلال بعض التجمعات سواء في مدرسة وفي غير ذلك ثم يقول أسر الله أن لا لا لابد أن يبذل هو الأسباب ويمكن أن يبين له ذلك لما ذكره